سمعت الحمامة بينه دبال جريد تنوح على ويش يا زرق الجناح نيت نوحي ونينك طرب ولا حدا العيلة مذبوح عسى بس سمع نوحك على غير مصلحي على يا حما مدك بابل فظ مفتوح على ما تبين ويشتهي خاطرك روحي وخلي سهر العاين معقال وبه المجروح يزيد وجل وينو يشكي الروح الروح الا يا عيون اللي تناكرو عف النوح بالحمد اللي بهالعمر مطرحي على يا حلي اللي يا ما عرف بهالسروح تعالوا لاس علىها وعلى الورد شلت وحي على العا وش ز ي دره مت والبرق تنوح تخيل المخال وش فهم نه قرطحي نطح السدا والريح وتشوف مثل الضاح وقفا ضباب الورد المها وبنت حي غزلت عقيد دونا مرخصن الروح غزا وراعيها يقول نداء وحي بعد ما ساله حق الفارس المذوح يا بيردها والمر منصده يف وحي ضربها العدي مو ذاقس على الصمح وقفا على هاكل طماع وما شوف حي بغاهم ولا كم بندق جعلها سمح رمت وقطعت وما بها وامات اللحي وجودي وجود هو التوجد بلا مصلوح على صاحب نهرجة عجيب ومزوحي أمير الجمال ما خذن راية المملوح على اشتكي ويحير الشكوى يهر الصحي لو ما على ما صار ويقول لي مسموح على ما ات وجهني وين لهم مسموح تصالف همومي في ضميري تجي وتروح ولو كان بخفيها يكفيك من ضحي ولو كان انا بخفيها يكفك من ضحي ولو كان بخفيها يكفك من ضحي